سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره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 أولئك في جنات مكرمون، أولئك في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا ها إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ يَعْلَمُونَ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ يَعْلَمُونَ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 حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون